الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ت ل ع ل ي ه م ن ب ا ن و ح ا ذ ق ا ل ل ق و م ي ا على الله توكلت فاغمد امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظروا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 فَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق قالوا اذ فلم ما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لا سحر قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم هذا ولا يفلح الساحرون.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 غير النغضوب عليهم ولا الضالين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى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 كل آية حتى جروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونسرا ما آمنوا كشفنا عنهم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 انتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم وَالَّتَيْنِ فَأَنتَظِرُ إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا ننجي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 وَأَنْ أَقِنْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلِلُ عَلَيْهَا وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك من ربك واتبع ما يوحى اليك من ربك واتبع ما يوحى إليك. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين بسم الله <تصفيق> كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم من هنذير وبشير وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجُعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَذْنُونَ صَدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْ أَلَّا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ذِيابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء إلى يبل على الماء إلى يبل وكم أيكم أحسن عملاء ولئن قلت إنكم مبعوثون من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 أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَا أُوْسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّارِ نَسْتَطْلُبُ لَنِ ذَهَبَ السَيَآتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ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 فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهِ اللَّهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ, من كان يريد الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا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 أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَاهُ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا وهم بالاخره هم كافرون اولئك لن يكونوا معجزين في الارض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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأفسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك, أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مَثَلُ الَّذِينَ فَارَقُوا طَائِفَتَهُمْ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد أرسلنا لوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَابُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ فَقَالَ الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادعنا وَمَا نَرَاكِ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أراذلُ نَابِذِي الرَّاءِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن ربي وآتاني رَحْمَةً مِّنْ فعميت عليكم وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارعون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا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 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم, وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريد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 حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول قل نحمل فيها من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 وَنَادَى لُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِهِ يَا بُنَيْرُ كَمْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لا عَاصِمًا الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رحم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 أعِبُك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بي علم وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح بطب سلام من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 تعلم وأنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله